وذرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سبحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مذكر